بوك تو سوروك شيست ستة وأربعون, ستة واربعون ستة واربعون نا ديسكوتاتي في صالة الديسكو في صالة الديسكو, في صالة الديسكو سميس سيفيلنة هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ можно сидеть беля вас هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ із удовольствием بكل سرور بكل سرور تُعْجِبُكَ الْمُوسِيقَى؟ كَيْفَ وَجَدْتَ الْمُوسِيقَى؟ تُرُوحِي زَغُولُسْنُو. عَالِيَة قَلِيلًا. عَالِيَة قَلِيلًا. عَلَى صَيْ غُورْت غْرَايِ تْسِيلْكُوم دُوبْرِ. لَكِنَّ الْفِرْقَةَ تَعْزِفُ جَيِّدًا جِدًّا. لَكِنَّ الْفِرْقَةَ Тазиф же єджиден. Ви тут часто буваєте? Хелте ті міраран ілягуна. Хелте ті мираран ілягуна? Ні, це перший раз. Ле хаві іяльмаратульула. Ле гегія ельмирралула. Я ще ніколи тут не був. Лам акон мен хабл абодан. Лам акон мин хубебл абодан. Ви танцюєте? Хел туриду антархус? Хел турид антархус? Можливо, пізніше. Мумкін Лахихан. Мумкін Лахихан. Я танцюю не дуже добре. لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان ارقص جيدا це совсем просто هذا سهل جدا هذا سهل <سؤال> جدا я вам покажу انا اريك انا اريك ні краще іншим разом لا في المره القادمه لا الافضل في مره اخرى وتتيكايت نا كوغوس هل تنتظر احدا هل تنتظر احد تاك نا موغو دروغا نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديقي هو وسين ها هو ياتي هناك بالخلف ها هو ياتي هناك بالخلف